يُسَبِّحُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صِبْيَانًا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَّاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا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 انسل کل ملی گل مو سسنی بشرو اکوبی قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَت بِمَكَانٍ قَصِيًّا فأجاء إلى جذع قالت يا ليتني قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ قبل مَنْسِيًّا سیا فند من تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وهزي إليك بذذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبرا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم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 فإِ اللهَّ رَبّ وَرَبّكُمْ فَعَبُدُ هذا صِرَاتُم مُسْتَقِيم فَخْتَلَفَ الأأَحزَابُ مِن بَيْنم فَوإِلُ للَِّذينَ كَفَرُوا مَِّ شحَدِي يَو مِن مشهد يوم عظيم أأَصمِع بِم وَأَب صِ يَومَ يَحتُونَناَا لكن الظالِمونَ اليَوْمَ فيِي ضَلالِم مُبِين وَآذِرهُم يَومَ الحَصاتِ إذ قُضَ الأمر وَهُمْ فيِي غَفْلَةِ وَهُم لا يؤمُِون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ أَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا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 سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ آكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا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 نو نبی واذکر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذکر في الكتاب ادريس إَّهُ كانَصّيقَّ بهّ وَرفَع نجُ مَكًا عَّ أُولائكًا الذيينَ أننْ عَمَ اللهَّهُ عَلَهِ مِنَ النَّ ادم نومی درہی میشو ایل ومی منہد نجت بین ادس اترو سوجدیا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً وَيقولُ العِسَانُ أَإذَا مَا مِتُ لَسَو فَأخج حَيَّا أَلَا يَذكُرُ إِسَانُوا أن خَلَقُنااجُ مِن قَبنُ وَلَ يكُ شَيئاء فَذَ رَبّكَ لََحشًاَّهُم وَالشَّعطينَثٌَّ لَ نُحضًِا وَم نَجْعَلُ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ على عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا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 قَالُوا انَّهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لِلرَّحْمَنِ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنُ وَلَذَ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 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ هُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ